ومن هدي القران للتي هي اقوم رجم الزان المحصن ذكرا كان او انثى وجلد الزان البكر مائه جلده ذكرا كان او انثى اما الرجم فهو منصوص بايه منسوخه التلاوه باقيه الحكم وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة مكالا من الله والله عزيز حكيم وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم فدل القرآن في آيات محكمة كقوله تعالى يقولون إن اوتيتم هذا فخذوه الآية وقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية على ثبوت حكم الرجم في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي رضي الله عنه حين رجم امرأة يوم الجمعة رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ تلاوتها ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديثه الصحيح المشهور فكان مما أنزل إليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث والملحدون يقولون إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه والحاصل أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراب وتقدير الحرمات والسعي في ضياع انساب المجتمع الإنساني والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله ومن كان كذلك فهو نجس قذر لا يصلح للمصاحبة فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسه وشر أمثاله عن المجتمع ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب وجعل قتلته أفضع قتلة لأن جريمته أفضع جريمة والجزاء من جنس العمل وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرع يوجب الغسل والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة في الأصل وطهارته المعنوية إن كان حراما قتل صاحبه المحصن لأنه الرجم كفر ذلك عنه ذنب الزنا ويبقى عليه حق الآدمي كالزوج إن زنا بمتزوجة وحق الأولياء في الحاق العار بهم كما أشرنا له سابقا وشدة قبح الزنا أمر مركوز في الطبائر وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة ما أقبح ذلك الفعل حلالا فكيف به وهو حرام وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمئة جلدة لأن المحصن قد ذاق عسيله النساء ومن كان كذلك يعصر عليه الصبر عنهن، فلما كان الداعي إلى الزنا أعظم، كان الرادع عنه أعظم، وهو الرجم. وأما جلد الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى مئة جلده، فهذا منصوص عليه بقوله تعالى. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الآية لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنا وتطهره من ذنب الزنا كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزنات من ذكور وإناث وعبيد وأحرار في سورة النور وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح والجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ولا شك أن من اقوم الطرق معاقبه فظيع الجنايه بعظيم العقاب جزاء وفاقا أيها المستمع الكريم كان ما تقدم هو نصيب حلقتنا هذه ولنا لقاء إن شاء الله في حلقة الغد فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته